انه تقرر عندما امران الاول ان الاصل في الناس العداله ولا ينجئ لغيرها إلا لسبب ظاهر والجرح خلاف الاصل وثانيا ليس كل جرح نقبا فلا يترك الرجل لمجرد جرحه حتى يتبين في الجرح ما يليه الآن الان اصلان الاصل في الناس هذا العداله فلا ينقل احد عن هذا الاصل الا لسبب ماذا ظاهر وثانيا إذا تقرر ان اصل العداله فالجرح طارئ على العدالة لا يقبل الجرح لمجرد الجرح واننا لابد ان الجرح من شروط ليقبل وعلى راف هذه الشروط اولا أن يكون الجرح طازرا عما هو اهل الجرح وعليه فلا يقبل جرح مجروح فلا يقبل جرح ماذا جرح مدروح لان فاقد الشيء لا يا ولد قلت لكم ان اكثر الجرح التجاري اليوم هو رد الامامه لان شيئا منه كثير قدر عن ما هو ماذا عن ما هو مجروح اصلا عن ما هو مجروح فان مجرح المجروح هل هذا ممكن وفي ترجمه عمرو بن سليم وفي ترجمه عمرو بن سليمن الدقي ان ابن خراش ان ابن خراش ضعفه ابن خراش ضعف عمرو بن سليمن الدقي فقال الحافظ رحمه الله وابن خراش وابن خراش ذاته ضعيف فلا يكتفى اليه فلال استفاد اليه قلت لكريهنا لا تسبب رد الحافظ جاح ابن فراش من غير النظر فيه يعني حتى لم يكلف نفسه ماذا النظر فيه لماذا ان كان مجروها ان كان مجروها اليك الله يقول فاسالوا من اهل الثقه لكن والله ما اضيعنا هذه الايه عامه وخاصه العامه المساله للذكر يعني في المين واحد يلعب مع واحد صحبه على القهوه وداخل هو الموضوع احرام ولا حال قلنا منك بساله اهل الذكر صحيح وخاصه ضيعناها كما ثاني في يوم ام شرف يقول لي فلان يقول نحن نتوقف في حتن قلت هو مين يا هو مين ليتوقف لي او لا يتوقف هذه مصيبه اصيبه دخلت على الدين ان القوم لم تعد بيد من بيدارها تصور بقى القوس لانها ليست بيد بيدارها صراه اعمى تصويبا سيصيب البراء سيصيب الامين سيصيب المشاردين سيصيب الداخل وهذا مثل اخر وهو ابن اسماعيل الحلبي الحلري وقد ضاع ابنه قناع وقد ضعفه ابن قانع فقال الحافظ وابن قانع ليس بمعتمد وابن قانع ليس بمعتمد واترى ابن يحيى ضعف ابي الفتح الديكي والتري ابن يحيى ضعف ابي الفتح الديكي وقال همكر الحديث أو حديثه ومنه لان ضعفه وضعفه ايه شريذا رجع له باوائل فقال ابو عمر بن عبد البر وقد غضب فكيف لو ادرك زماننا ابو عمر قال الوسري اوثق من مؤلف الكتاب والوسري اوثق من مؤلف الكتاب اوثق السري والايكا كلام الشيخ عثر الرحمن ابن معلا في كتابه الماتع قواعد في تعامل العلماء هذا الكتاب للأسف لم يأخذ حقه ولا حظه بين الفاظ العلم مع انه جوهره ثمينه حسبك ان عليه ماذا عليه خاتم الشيخ اللبان رحمه الله تقريزا وقراءه وتثقيفه في معرض حديثي عن التثبت وقال وان كانت سنن جاريه تهبط في كل حال يعني حق هذا سنة جايه على العموم مش انا تثبت من اي خبر بكل خاطر قال إلا انه يتاكد في حالين تتبو تتاكد في في حالي اثنين الله ويود قرينه تشكك في الخبر مثل مثل فسق القائل الله او غرابة القول اي شيء كل مقال ضخم وكفه يظهر في المريه يا اخي انت من جهول بعيد يعني كما قال الشيخ الحلبي قال اذا لو كان ابسط خلقنا لا, لا يتصور منه ما مثل هذا الشكل الاطاع للرسول الله مثل ابارهه القول او كونه ناقدا لاصله قومي ناخذا لاقل يا رجل عرف علمي انه على المنهج ومن اصعب تفصيل العلم في مثال المنهج الكبرى سيادي بعضهم بعباره يريد ان ينقذ بها هذا الحقل الضخم اصل الوصول عند الذي سمد عليه ليل نهار لاضل قد سبك بدليل قاطع قال ولا يخلو الكلام في العلماء من احاد هذه القراء يعني مثل القائد او براده القول او ناقلا لايه والله الثلاثه اجتمعوا هذه قراءه الثلاثه اجتمعت في بعضيه كونه فاسقا ايه كونه قال بقول مستغرب صدري عم مثلي رجل فاضل فونه ايضا يريد ان ينقض به اصلا عاش هذا الرجل عليه ماذا عمره كل من احدى هذه القراءه اذ قد كبثت عزاره العلماء وفضله بشهاده الامه ثم ذكر ايه الحجرات يبقى إلا الحاله الاولى احتماله ها تشخ الراوي او المتكلم او كونه قال باستغرب في القول الغريب القول او قال بكلام ينكد ما ثم اكمل الحاله الثانيه قال وفي حال الفتن يكثر الطعن في الذوات والاشخاص وفي حال الفتن يقصر الطعن في الثوات والاشخاص بل ان مقدمات الفتن بل ان مقدمات الفتن الطعن في مقدم الامه وعلماءها قلت سبحان من انطقك هذا وكانما تتكلم عن ماذا عن وحش فعلك الامران الامران وخص ثاني هذا الذي هو ما راه تسميه الايه زمن الفتنه فقال في حال الفتن يكثر الصارع في الذواكر والا اشخاص يبقى اذا اولا يرد الجرح لماذا لان المبرح ماذا نفسه مجروح فلا يقبل جرحه أن كان هذا أن كان مجروحا ومثل هذا لجرحه ثانيا أن يكون الجارح أن يكون الجارح من المتعنثين المتشددين وان سنغرحون الراوي بأدنى جرح ويثقون عليه ما لا ينبغي اطلاقه نكر صح هؤلاء الى يعتبر وإن كان توثيقهم يعتبر قلت ولكن عجبا في هذا الزمان ابوا إلا أن يجمع المتعاملون المصيبه لماء من التهاون في التوثيق والتشدد والتعنت ماذا تجريح والله قبره دون اقسم بالله وقلت له ابي هل تتحقق فلان وتستمد خبرات اعرف قال لا اعرف ولكن يا ما فوق قلت يا نعم طريق شبكه المعلومات يقول نعم فوهان هذا كافي لتوثيق الرجل الا هذا كافي توثيق ده التوثيق هذا دفع فيه البخاري ماذا عمره كما سمعت مني القصه عائقه دفع عمره لاجل ماذا أن يحصل على ثقه من الناس اليوم واحد يكلم واحد على النت فظيره الشيخ العلامه الامام وبعد ذلك هذا رجل يقول هذا حدد الاشتقاف على الاشتقاف وشبكه النت هذه بتصنع ثقه ممكن بيكلموا عبر شبكه نت لامراه وهو مش ديان. ايه والله مش بيحصل يحصل معك ايه قال يمكن ان تكون فعلا صدق فيها الشيخ رسلان حفيظه الله اذ اطلق عليها مسمى العديد شبكه الايه المراحيض الدوليه اعلن اطلق عليها هذا المسمى شبكه المراحيض ولذلك ما دعا اهل العلم حديثا الشباب لان يغلقوا هذه, هذه المواقع وان كان فيها من نفع وذلك لما كثر فيها الشر وايه الشر والفساد ما هذا كافي تجمع المصيبتين واشتقوا من لا يعلمون حاله وتعنتوا وتشددوا في ضرب من علم حاله وفعلا دائما اقولها الافراط يقابله ايه التفريط يدعون اهل الاوزام ويقتلون اهل الانسان شوف افراط وايه تفريط يحب امراته فيضع امه وتحتها تحت قدمي وعلى كذا والذي يحب امه فيذبح امراته فماذا فيعذبها عذلا ويصحلها طحنا يحب عثمان ولا يحب إلا يبغض ماذا عليا ويحب عليا ولا يحب إلا ان يبغض ماذا تفريق وماذا حب علي ليكون علي ماذا الامام الوري الوطني انا بحبك عليك وليكم من بعده ابو بكر وعمر وعثمان ماذا صارت خلافه ورؤس ايمان ايش هذا حكم الله مصيبتان لا بد الا نجمع انفي ماذا مصيبتين يوثق من لا يعلم حاله ويتعمد ويتشدد في جرح من علم ماذا حاله يا ويله صرتي يسواله رب العرش وذكر لذلك مثالا هو ابو حاتم وابو زرعه لا اعني مثالا ما اقول انما مثالا لناس تشدد في في القلب احذف كلام الان من منظبطه القلب انما من نعود الى الكلام سابراه بتمامي حتى لا يقال ما يقال ومن ومنسلم ابدا مما يقال فاننا سنجرحون الرواوي بابنا جرح ويطلقون عليه ما لا ينبغي اطلاقه فتوثيق هؤلاء يعتبر وجرحهم لا يعتبر واشهر مثال ابو حاتم وابو زرعه قد تكلم في البخاري والعقيلى تكلم في من ابن المديني وابن ابي ذئب تكلم في من في مالك يقول الذهبي رحمه الله تعالى البولجاحي رحمه الله تعالى قسم متعمد في الجرح متسبب في التعذيب يغمض الراوي يغمض الراوي بالغلظتين والثلاث يغمض الراوي بالغلظتين والثلاث ويلين في ذلك حديث والله ضم هذا إلى ما قلت لاندتاب السلفيه لا يجب ان يكون ماذا طارفاً. ثم هذا اليه او رجع مره اخرى أوه. قال ابن شوم متعنص في قرئه متثبت للتعديل يغمد الراوي بالغلطه والخلل ويلين حديثه فليس هذا الجارح لمس هذا الجرح توثيق معتبر وعض على قوله الواجب واذا ضعف رجلا فان جرحه لا يعتبر فان جرحه لا يعتبر الا اذا وثقه غيره من الحداق وثالثا سبب الثالث لرد الجرح الا يكون سبب جرحه موجبا للجرح واستوى من تشات بعضه في جرحه او عادوا اخرين او عادوا اخرين هو ما جرح به الرجل ما ليس سببا للجرح هل كل سبب يعتبر بالجرح ما كل سبب يعتبر بالجرح ابدا واضح كمثلي مع حفه من شعبة ابن حجاج لما جرح بعضهم أنه كان يركض عليه ايه بجوع وذكرت شعبة حديث من هانئ وترك في شعبة حديث مثاله لما سمع في ذيبه صوت ما بح الصنبور ويقال الصنبور بفتح ايوه والحكم ابن عثبه ترك حديث زادان قال ينه كان كثير الكلام كان كثير الكلام الشاعر يقول حضرته بنصر دين الصراع هذه وش الموضوع حضرته بنصر رجلا مزكيا يجرح رجله فؤل عن سبب ذلك سؤل عن سبب ذلك قرر ايده يهود قائما هات القولك يا جرح لا نحن سبقنا الناس ثم نجرح باللحيه تمام ايه والله جرح الاحديه اليوم واضرار القميص اسمعت اسم. وقد جرح الامام النسائي احمد بن صالح ليه لان احمد طرد النسائي من مجلسه وقد جرح النسائي احمد بن صالح انا جعفر المصري ذلك لما طرده من مجلسه قاضي ان عليه الجرح يبقى هذه ثلاثه اسباب لرد ماذا لرد ماذا الجرح لردي الجرح فتامل ولذا ستكون معنا في الاسبوع المقبل الاص 12 وال11 11 في ضبط قاعده الجرح اللي هي ما يكون سبب موجبا للجرح هي ان ضبط قاعده الفاضج جرح لان الفاضج اليوم ايضا ليس جاري على ماذا اقدر بلقمت الثالث كنت ادربه بطلبه العلم قبل الصلاه العصر هو مثال رائع لان من ضبط الجرح الفاظه ينبغي ان تكون الفاظه محافظه الاشياء منها الورع الشريف ومنها ان تكون الفاظا قليله كما لو كانت كلمة واحدة واحده حققت المقصود واضح كما لو كانت كلمة يصيب بها كبد الايه الحيث كما يقال واضح في ذلك في سليم اشهد عليه بحفظه الله تعالى ابن الحسن ابن عبد وقف عندي رجل بقوله محصول كلمه واحده والله لقد لقيت ما وجدته كاوث ما قال الشيخ قد رقش ينهى الفاظ جرح ماذا انضبط فيها توفيق سوف جرح شغل البال الله تعالى ليس خطب مع كامل تقديري من تكلم في سيد مضب من اهل العلم من اهل الكرم لكن عندي ان كلمه الشيخ الالباني هي القاضية قال لهم ما عالم هو ابي سالهم هل يجرى احد ان يقول ان قطبا كان عالما بس بل ما اظن ان اخوانينا اذ اقول بما الاخوات ما يجرى احد من ان يقول ان ماذا بانه ما علم يبقى طالما ليس بيعرف هو ماذا هو اديب طيب ما هل الاديب يتكلف الديش ها الا اديب ده دا تاخد منه قطعه في ثاني اولى اعدادي وتقول له استخرج مواقف الجمال من ايه من هذه القطعه تديها لثالثه ثانوي تقول له استخرج لي كنايه استعاره مكنيه تشبيه مش عارف مجازا مثلا مجازا مش عارف ايه من ماذا من هل ده الايه او لاخرج من الميدان بكلمه واحده اديب كاتب ووضع الموضوع من غير ماذا من غير ان نلوث يدينا بدمي ولا ان نخوض لاثنى في عرض وهذه الفاظ اهل الكرش ولذا اشترطنا في المجرح ان يكون ماذا ورعا وهذه علامه الورع ان تكون الفاظ ماذا ما الفاظه فيها ورع قليله ضب اصابه عين المثل الموضوع في موعده اله اذيف ولذا كنت احتج على بعضهم بهذا لما احتل بينه وبين بعضهم كلام قلت قليل كل ما هذه الثقه كلها حول الرجل هو اعلم من شيخ الاسلام لا هي كيف كتبت كتب الشيخ دي هو اعلم من البخاري ما رايه في يدك يوم منام كتاب البخاري قال طيب يعني كيف انت الان تنافس عنه كل هذا وباقرارك ان الرجل ليس ايه ليس عالما هو اديب يمكن ان نقول اديب الاسلام يعني لعنهه عليه سهل مبرور انتهى الحضور فانظر الى هذا الكلام الرائع حتى انا بعضهم قال لا كان عايش عمره لحكم الاسلام وريان يحتمل بل ان نحكم بالاسلام فقلت لاما لا نحكم بالاسلام لماذا لا تحود لان نحكم بالاسلام نحكم بالاسلام يبقى طالبا طالب لماذا لكرسي بل لممسك وربك سننه لا يوليها من ما يطلبها لكن لئلا تحكم فانت مخص صحيح تريد حكم الله عز وجل لا عبره بمن يقيم هذا الحكم من زيد او من ايه او من عمرو ولداو كانوا صادقين في دعواهم لما ذهبوا نازعون ولاهله ولاهله الامر في طلب هذا بل ولا اعانوهم لماذا للوصول الى ايه هذا ففرق بين كلمتين نحكم وماذا ونحكم فالاولى فيها حظ ايه حظنا كده والثانيه فيها اخلاص وتامم الاخلاص طيب ناقصنا حصتي الدافانيه في درسنا ساعه و10 دقائق طيب بصوا يا طلبه العلم هنفعش شيئا جميلا اليوم هنقدم شرح السنه ثم الفقه ثم نختم ب فقبه الفكري طيبا وداع عند المغيب ان شاء الله تعالى وتوعم عليكم اعلان